هو الله بار الخلق والخلق كلهم إما أن له طوعا جميعا وأعبدوا تسبحه طير الجوانح في الخفاء إذا هي في جو السماء تصعد وسبحه النينا والبحر زاخرا وما طم من شيء وما هو مقلد ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد عن الحقك كالأعمى المميط عن الهدى وليس يرد الحق إلا مفند ثم الصلاة والسلام على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى عبد الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله الدنيا مليئة بالأخبار والإعلام مكتظ بالروايات والأفلام والأجيال تائهة متخبطة تطلب المثال وتبحث عن القدوة وللأسف الشديد قدوتها حاضرة وأنموذجها رائع ومثالها حي ولكنها خرجت تطلب القدوة أحيانا عند أصحاب الفن من أهل التمثيل والغناء والرقص أو تارة عند أهل الرياضة من اللاعبين وأحيانا أخرى عند المفكرين والساسة وكل جعل لنفسه قدوة يقتدي بها وإن التخبط الذي تعيشه أجيالنا والتيها الذي ضرب شبابنا بل وكل مجتمعاتنا سببه غياب وفقد القدوة القدوة الصالحة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإني لأعجب أمة تمتلك قدوة يقيني أن سيرته صلى الله عليه وسلم منتقات الوحي يرعاها والله يحفظها أرادها حياة أن تبدأها كذا ولكنها انتهت حياته عليه الصلاة والسلام انتهت نهاية حياة البشرية خرجت روحه ولكن القيم ما زالت ممتدة ومن حكمة الله البالغة أن الله بعث للوجود في آخر الزمان والقرون الطويلة التي جاءت ومن يدري إلى متى تطول بعث لكل هذه البشرية ولهذا العالم بما فيه من المناهج والجامعات بعث لها رجلا واحدا أميا مكثة 23 سنة كانت منتقات وكانت حياة صافية فما فيها من جهاد وصبر وتضحية وأخلاق ومعاهدات واتفاقات ووفود وتسهير جيوش واستقبال وفود في المدينة وتأسيس دولة في يقيني أن هذه الثلاث والعشرين سنة فيها كل مشكلات البشرية وحلولها إلى يوم القيامة ولكن يقيني أن الأمة تلتمس القدوة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لي استفهاما أرجو أن يكون استفهاما بريئا إن من المعاني التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني إصلاح ذات البين بين المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام بعد غزوة المرسيع قال بعضهم يال الأنصار، وقال بعضهم يال المهاجرين، وكادوا أن يقتتلوا، بل حتى الأنصار كانوا يقتتلون في يومين، في أيام بعاث وغيرها من أيام الجاهلية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقطع فريد من السيرة ولمحة عاجلة لا عود أن, أن أقف عندها، ولكن أطرحها في صورة تساؤل البريء استطاع أن يصلح ذات البين. لا تحتاج الدماء المسلمة التي تراق في دارفور إلى فقه من السيرة تجمع الشمل وتتجاوز الدماء المسفوكة ولا أقف عند القضية أكثر من هذا التساؤل لأريك أن ما حدث في سيرته عليه الصلاة والسلام منذ أن أعلن وصدع بالحق حتى نقي الله تعالى سيرة منتقاه سيرة صفوة كل حدث فيها يحل مشكلة وكل قول فيها رسالة للناس وكل موقف كتاب مفتوح يمكن أن يتأمن يبحث فيه الباحثون ويتحدث فيه المتحدثون ويكتب فيه الكاتبون ولكن لا ينتهي مداد السيرة المعطاء الذي يمدنا ويقيني أن حركات الإصلاح وأن مناهج التغيير وأن الجماعات الإسلامية وفصائل العمل الدعوي هي نفسها الها... هي نفسها أهملت السيرة النبوية فلا أحس بنفس رسول الله في دعوتهم ولا في تجمعاتهم ولا في تكتلاتهم مناهج الإصلاح فيها بعض التعجل فيها التفجيرات وفيها سرعة طلب السمرة وكل ذلك يخالف سيرته المتأنية الجلدة الصابرة التي تخطو بخطا واثقة أيها الأحبة نحن بحاجة إلى فخ السيرة أن ننفذ إلى هذه السيرة وأن تتل السيرة كل يوم في مساجدنا في بيوتنا في حياتنا في مفرد تعاملنا في أنماط سلوكنا ليس في شهر ربيع في نهايته احتفالا عابرا أو زينة وضجيجا وحلوى وسمسمية وحمص يخرج منه الإنسان بلا حمص مولد يخرج منه الناس بلا حمص ما سمعت منذ أن, منذ أن, أن, أن وعيت في هذا السودان خرج من المولد بلا سنة خرج من المولد بلا فقه خرج من المولد بلا قدوة خرج من المولد بلا أخلاق خرج من المولد بلا شمائل، كل المولد حمص خرج من المولد بلا حمص يا سبحان الله ما هذا الاختزال السيء المستهزئ برسول الله وقامته صلى الله عليه وسلم ولكن أيها الأحبة الذي ينبغي أن نقف عنده بأن الله أرسله رحمة للعالمين بقي وعشرين عام أميا ثم قبضه الله ومضت رسالته يا سبحان الله إنه الحق المبين مضت رسالته ما قال لابد أن يبقى النبي مع الرسالة يحفظها ويكنأها ويرعاها حتى تبلغ نهايتها وتقوم القيامة لا والله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قتل إن على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين تحدثت في الجمعة الماضية عن آذابه وعن شمائله وعن أخلاقه وعن بعض الجوانب في سيرته ويقيني أني قصرت عن الحديث وأن اللغة لم تسعفني وأن العبارة لم تبلغني وأن الفصاحة أعيتني أن أتحدث عن رجل في قامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول رجل لأنه عاش معاني الإنسانية فرح بهذه المعاني أعداؤه قبل, أتباع قبل أتباعه صلى الله عليه وسلم قال الله له إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا هذه الآية رسمت منهجا ووضعت قواعد أولا حق مشترك بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية وهو الإيمان لتؤمن بالله ورسوله فكما نؤمن بالله من مقتضى إيماننا وحبنا لله حب حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لله حق منفرد ولرسول صلى الله عليه وسلم حق منفرد أما حق الله تسبحوه فتسبحوه لا يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حق النبي المنفرد تعذروه وتوقروه فهو حقه أن يعذب وأن يوقر وأن يعظم والفرق بين الحب وبين التعظيم أن التعظيم حب وزيادة فالولد يحب والده ويعظمه والوالد يحب ولده ولكن لا يعظمه الفرق واضح أنت لما تحب الأعلام كمكانة تحبه وتعظمه وهذا هو حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أحب الأعلى الأدنى كإذا أحب الوالد الولد يحبه حب العاطفة وحنان الشفقة ولكن تجد والدا يعظم ولده العكس الولد هو الذي يعظم والده ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه سؤل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأنفسنا وأحب إلينا من الباء البارد عند الضمع كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم ومحبته أنواع وأولاها محبة الوجدان التي تسكن الضمير أيها الأحبة كثير من الناس في محبته جفاء يقول أنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب له اتباع فقط وهذا صحيح ولكن من مقتدى الحب العاطفة الحية العاطفة الحية تجاهه صلى الله عليه وسلم الوجدان الحي النابض بحبه صلى الله عليه وسلم أتى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يزور مكة فوجد فيها أبو أيوب أيوب السختياني شيخ من شيوخه نظر إليه قال ما كتبت عنه حرفا ولا نقلت عنه حديثا إلا بعد أن رأيت إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الحاضرون قال لما رأيت إعظامه وإجلاله لرسول الله جلست إليه فكتبت عنه الحديث وكان رحمه الله إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إصفر لونه وربما احدود بظهره فقالوا له ما الذي يصيبك إذا ذكر رسول الله يقول لو تعرفون الذي أعرف لعذرتموني كان الحسن البصري يحكي حديث البخاري حنين جزع النخلة دي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصعد عليها ويخطب ثم صنعت لأمرأة من الأنصار من براء فصعد لأول مرة في منبره فقال الصحابة والحديث في البخاري يرويه أبو هريرة سمعنا لجزع النخلة بكاء وحنينا كأنه حنين العشار إلى أمها حتى نزل من على منبره ووضع يده على جزع النخلة وجعل يسكنها كما يسكن الوالد طفله حتى سكنت بين يدي رسول الله ثم قال تبكي لفراقي قال الحسن يا أيتها القلوب القاسية يا أيتها الأفئلة الجامدة جزع نخلة وخشب تحنوا إلى رسول الله ألا تحن قلوبنا إليه صلى الله عليه وسلم إن, إن... إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن سنده هو جزء من الحب أو علامة على صدق المحبة والحرص عليها والاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم وتوقيره لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الخلق جميعا إلى قلبك وأن يكون أولى الناس بك فإياك أن تعارض أقواله أو أن تجفوه في حقه عليه الصلاة والسلام وهنا ثم سؤال يطرح نفسه ما هي مظاهر الجفاء تجاه سيرته صلى الله عليه وسلم أتشعر أن المجتمع في السودان مع ما فيه من المحبة والعاطفة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه جفاء يوجد جفاء من الجفاء ضعف وقلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واليسائل كل واحد من نفسه في الأسبوع من الجمعة الماضية وحتى هذه الجمعة كم مرة صليت فيها على الحبيب كم مرة ذكرت فيها المصطفى فصليت عليه صلى الله عليه وسلم كم مرة صليت عليه وأتي تذكر مكة والمعاناة والهجرة والمشقة والمدينة والألم طعن الطاعينين حتى في عرضه وبيته كمرة تذكرت فيها كيد المنافقين كمرة تذكرت فيها غزوات غزاها وجرح جرحا أسبوع ينظر إليه يقطر دما يقول هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيته يمسح الدم عن وجهه يقول رحم الله أخي موسى لقد أُوذي بأكثر من ذلك فصبر هل, هل أنت من يكثر بل يجعل كل أعماله القولية صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعلت ذلك تفهمك ويغفر ذنبك من الجفاء مش ترك الصلاة إنما ضعف وقلّ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبقدر ما نصلي عليه نشعر بالتقسيم ثانيا إن من مظاهر الجفاء رد سنته الصحيحة ومعارضتها بالعقول والفلسفة لا تسافي الإمرأة إلا مع ذي نص واضح لم يخرج من المجلس الوطني ولا المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ولا مجلس الوزراء ولا من قمة عربية خائرة مزمع إعقادها في تونس أو في القاهرة لا والله إنه كلام نبوة فكيف يعارض بأقوال الناس المسافات والبنت كانت آمنة والآن في طيارات والله سفر المرأة بغير محرم في عصر الطيارات أخطر من الإبل لأن الطيارات فيها اختطاف الإبل ما كان يختطفوها ما سمعنا بإبل اختطفت ولكن سمعنا بمئات الطائرات اختطفت فماذا يقال ثم حتى ولو لم يحصل شيء أن يهون على النفوس أن يعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفرض سافرت المرأة ولم يمساسوا ورجعت المرأة أين البركة أين تلموس الخطأ أين الحرص على السنة أين تعظيم النصوص أين الخضوع للرسول عليه الصلاة والسلام أم أنها أقوال تقال وشعارات تطلق وكلمات تدوي في أرجاء دولتنا وفي أرجاء مجتمعنا كل شيء قاله رسول الله يقين أنه حق ما تقول ليكم بيوتا ولا شبكات الانترنت ولا الطيارات السريعة والله قالت ما السافر إلا, إلا بمحرم هذا كلام مؤكد هو كان يعلم يقيني إنه كحتي طيارات وحتاج عربات طيب الديني احصل لعب طيب كان حصل دمار للحضارة وعاد الناس للإبل يقولوا نرجع تاني للإبل خلاص رجعنا للإبل نأخذ بي بالحديث لا والله هو حديث يقيني أنه يصلح لكل زمان ومكان هذا مثال واحد قس عليه رد الأحاديث الكثيرة التي لا توافق الأهواء أو لا يقتقبلها العقول المريضة السقيمة فيردون سنته صلى الله عليه وسلم وإن من مظاهر الجفاء التي في حياتنا عدم الاعتناء بالسيرة النبوية وأعني بذلك تدريسا وقراءة وإن من الدوافع والبواعث على حبه عليه الصلاة والسلام من ذلك أنت إذا أحببت الله تحب رسوله قطعا لأنه رسوله الذي أرسله ولأنه وحيه الذي به كلمه ولأنه كلامه الذي ألزله عليه ثم إذا تأملت معاناته وسرته وأخلاقه جاءت, جاءت النفوس تتهيج الأشواء وتهفو القلوب تحبه صلى الله عليه وسلم تتمنى أن تراه في المنام تحن إليه تتمنى أن تكون معه في في, في يوم القيام الصحابة أمثلة رائعة وحياة فريدة عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن العاص ما كان من أحد أحب إلى نفسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أحد أجل عندي منه ولو أنك سألتني هكذا يقول عمر لأصفه لك ما استطعت لأني لم أمل عيني في عينه حتى مات إجلالا له ما حصل منعينه في الرسول صلى الله عليه وسلم إنها حياة حجيبة صحابة يعيشون معان المحبة ابن مسعود يذكر قال رسول الله يتغير شكله تنتفخ أوداده تتحلل أزرار قميصه تغرو تغرو عيناه بالدموع لفقط إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لكن قلوبنا فيها جفاء وليس فيها صدق المحبة الذي كان عليه السلف إن الزب عنه وعن سنته من أعلى مقامات الدين أنقلك إلى المدينة خصة عجيبة أعمى عندهم امرأة وله منها ولدان ذات مرة أمست هذه المرأة مقتولة ومقتولة وفي رحمها جنين دمها تلطخ ومنع المكان ولم يجد القاتل فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال من الذي قتلها فلم يتكلم أحد قال بما لي عليكم من الحق من الذي قتلها فقام زوجها الأعمى وجاء يتهادى ويتفظ في الطريق إليه لأنه لا يرى يتلمس الخطى، فأفسحوا له وقادوه وأوقفوه أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أنا قتلتها يا رسول الله قال ولما قتلتها قال والله اشهد كانت امرأة محسنة وكانت تقوم بكل ما أريد وكانت ترفق, ترفق بي وتحسن رعايتي ولي منها ولدان من, من أحب الأبناء إلي ولكنها كانت تسبك كثيرا وكنت أقول لها أقصري يا مرى دف الخشنك يا مرى ما تطعني يا مرى ما يتسلم في زور دا قال لنا شهور على هذه الحال والبارحة سبت كسبا شديدا فسكت ولأني أعمى أخذت حربتي أو سيفي ثم دعوتها فلما جلست أمامي ووضعت يدي في بطنها واتمأنمت على ذلك غرست السيف حتى آخره في بطنها قال رسول الله للحاضرين أشهدكم أن دمها هدق أرجع بل لا أمشي هني ألت أمشي كات المنة وأم عيانه وهو محتاج لحنان وأطفى وأم أولاده اللي لأنها أساءت إلى رسول الله وفي هذا فقه عظيم كيف يكون دمها هذر إن الطعن في رسول الله كفر مخرج من الملة وبذلك أصبحت مرتدة ودم المرتد هذر شيء عجيب في المدينة يأتي أعراب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بيع وشراء باع منه النبي سلم جملا ذهب الأعراب وحدد له سعرا ذهب الأعرابي يأتي بالبعيد مش يجيب الناقة ويجيبه في الطريق هو يقود الناقة أعطاه بعض الناس سعرا أكبر فكأنه أراد أن يلغي بيعت بيعته للنبي عليه الصلاة والسلام ويبيع لهؤلاء بعدين قام جب الناقة وقف الرسول قال له أعطيك الثمن قال أي ثمن داري الكف أي ثمن قال أولم أبيعك أو أولم أشتري منك قال لم تشتري مني قال كيف يا يا رجل قد اشتريت منك قال تم الشاهد خلي زور الشهيد العربي متأكد إنه ما في شاهد لأنه كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام براو وزي ما في ناس بعظموه شوف في ناس ما عارف إنه ذاته ولا عارف القذف شوف شوف العربي ده بالله يا أخي أنت كان ده سلوم جانب بدور شنو بتكون أنت كذباً قام قال من يشهد سكت الصحابة فقام خزيمة بن ثابت الخزرج رضي الله عنه وأتى وقف قال أشهد يا رسول الله أنك اشتريت منه بالثمن الذي قلته قال أهو حضرت قال لم أحضر ولكني أشهد لك في خبر السماء يأتيك به جميل وأصدقك ألا أصدقك في بيع جمل قال عليه الصلاة والسلام مباشرة من شهد له خزيمة فحسبه خزيمة الصحابي الوحيد الذي يعدل شاهدين أي محكمة ما يقول يجب ثاني خلاص تاني قال من شهد له خزيمة فحسبه فكانت شهادته في كل مسألة بشاهدين عدلين إذا شهد خزيمة لا يطلب معه شاهد إنها حياة المحبة التي عاشها الأنصار وعاشى المهاجرون سعد بن الربيع في يوم أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوا سعدا، فالتمسوه في آخر رمق، وقد وبه نحو من ثمانين ضربة وطعنة بسيف ورمح. لما فت عينه، قال كيف رسول الله؟ قالوا بخير. قال يا معشر الأنصار، لا حجة لكم عند الله. إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف ثم مات شيء عجيب عندهم محبة وتعظيم وإجنال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا اليسير منه تأتي مرأة من الأنصار يوم أحد يقول أنس تجري مهرودة كأنها مجنونة أول من لقيها قالوا لها مات أبوكي وأخوك وابنك وزوجك هي تقول كيف رسول الله كيف رسول الله قال الناس ظننا أنما أصابها بنبئ أهلها الذين الذين لقوا حتفهم قالت فلما وقفت على مجموعة من الناس قالت أين رسول الله فانفجوا فظهر رسول الله فأخذت بطرف ثوبه وقالت له كله بعدك يهون يا رسول الله ثم رجعت عاقلة إلى دارها كأن شيئا لم يحدث. إن هذه المحبة العجيبة معانيها الوجدانية، ثم التي تتفجر على السلوك، والتي تعظم الرسول عليه الصلاة والسلام لمجرد أنه ذكر ذكر سيرته أو ذكر سنته. إن من من من الملاحظ في في في مظاهر الجفاء الزهد في السنة يسعى الإنسان على شيء يقال هذا السنة يقول سنة خلاص الحمد لله وكي السنة معلش ما عندنا مع معاقضية نحن كيف ما عندك مع معاقضية بس يقول لك فرض ولا سنة يقول له سنة يقول له خلاص معلش خلاص قال سنة معلش يخليها ترك كثير من الآثار والاتباع والاقتداء والتعظيم والمحبة بسبب أن الأمر سنة كان سنة شيء كعب أو, أو شام أو ليس بطيب يا خي سنة من سنة من إذا كان سنة الرؤساء تتبع والسنة المفكرين والقادة أفضل كيف بسنة سيد المرسلين إن مظاهر الصحابة ومواقفهم رجالا ونساء في حبه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا جليبيب جليبيب ابن عمرو ابن يزيد الذي هو من بني عبد الأشهل كان قصيرا ودميما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوجه قال اختال ليمنى فذهب المسلم إلى بيت من الأنصار وخطب ابنته خبت الباب دخل شوف رسول الفحل قالوا ما من أهل دار من الأنصار أكرم منا اليوم زول أحسن من الليل مف نحن جوا بيتنا الرسول عليه الصلاة والسلام فرش الفرح شديد ثم قال أتيت خاطبا ابنتكم قالوا هي لرسول الله زول رسول اختبتوا ما بدي لك هي لرسول الله قال أريدها لجيب... لجليبيب فكأن الرجل حذ في نفسه الرجل أطرق رأسه وقال هل لا أبو بكر هل لا عمر انت وقت ذا تجيب زول، وقت ما انت ناس وقت ما فيه ناس عمر ما فيه تجيب لي الزول دا الك... ال... ال... البيحفر الواثق يا اخي قام سكت فنادته ابنته من وراء حجام نادته البت سمع خايفة يقول له ما في طريقه، مما قال ما كان يكون ابو بكر ما كان يكون ناس عبد الرحام معوفة التجار الكبار تجيب لي جليبيب وكي تجيب لي زود تجيب لي جليبيب دي يقول كذا فنالت المرض أبيت نالته لما أخبر عليها قالت يا أبي أترد طلب رسول الله والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فأتى الرجل وقال قبلنا يا رسول الله وتزوجها دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة والحديث رواه أبو برزة الأسلمين أخرجوا أهل السير وصححه الألباني قصة جولايبيل قال رسول الله اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كالدام والله دعوة تأوى مجيها المرض لقد الدعوة اللهم صب عليها الخير صبا الخير مش يساكن يكب كب ولا تجعل عيشها كد وبعد شهور يخرج جليبيب مقاتلا في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب ما في سيرته أنه لا يتعامل مع الناس من خلال وظائفهم ورثبهم ومكاناتهم الاجتماعية وأوضاعهم المرموقة وأشكالهم ورسومهم لا والله ما تقول لي جيافة ولا وزير ولا رئيس ما عنده كلام لهذا كلهم واحد جلابيب يقاتل وجلابيب يستشر الناس بفتحه على قتلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقدون قالوا نفقد جلابيب آه. قال من تفقدون قال نفقد كذا وكذا تفقد؟ قال أفقد جليبيب فبحثوا عنه وجدوه قد قتل وحوله سبعة من المشركين قتلهم فقال قتل سبعة من المشركين جليبيب مني وأنا منه لأنه ما يتعامل مع الناس بأشكال ومكان تشغاشروا أنت ما لقماله شغاشروا دينه كيف أخلاقه كيف تعامل معه بهذا المنطلق هذه سنة، ثم أرادوا أن يدفنوه قال أبو برزة فحضروا له وما عنده سرير سرير الزول ما بشروف عن قريب بشروف سرير وما عنده سرير إلا ذراعي رسول الله حتى تمت حفرته قال لهم زول يشيروا في خاتل رسول خاتل دينه كذل للزول راقت في دينه وناز يحفروا لحد ما تم الغبور وحضروا لحد الزول للرسول عمليا يدين سرير يا أخي والله أي طراز كان أي إنسان هذا يا أخي إشي عجيب يا أخي يا أخي ممكن يحضر ساكن كفاية كم نجي حضر ساكن كفاية إن شاء الله يجد بقى بالشاي الموبايل ويفتح الموبايل كل مرة يضرب جرس بس المهم يجي حضر مع الناس وليس نجول أي بسرير يا أخي أنا أكلمكم والله الناس عندنا غفلة عجيبة يا أخي في مدن أغني زول في مدني على الإطلاق أغنى زوج أكبر تاجر من تجار مدني يعتبر من أسرع في السودان عنده بيوت أنا شفتها مد البصر كلها عمارات تسعة, تو... تسعة طوابق عمارته طبعا زوجي دي ما بقلني مساكد لا بد أعمل له تخش بالبيل في المدخل ووضع وحمام منفصل للغفيل أزول دمَّت، مات, مات الموت العادي ده الناس جا يغسلوا ما ليجو عن قريب إلا عن قريب الغفير، لأنه عدّاري ودؤو المغابر بشنو، بأساس سعد الله للديكور، ودوا المغابر بشو بالله ما ليقول لهم حاجة يشيلوا فيه إلا عن قريب الغفير المقطع، أرجع البر يا سبحان الله دنياكم إلى هذا الحد. تشغلكم؟ انت عارف؟ طبعا بيه زي ده ما بتخطيه عن الجريب وريني عن الجريب وريني عن الجريب وريني كاخدته بخلف الديكور بيشني البيت في ناس لحد حسه مع عن الجريب عشان يخطيه شيرو بعدين اها بعدين بيه دونية تجده كل عمر تجده شيرو بشيرو بيه عن الغفير بالله يشوف الغفير المبساوي شي عنده المسغل تحته شعله عن جريب الغفير أنت عارف أهل مدني أي زول من المغابر اللي يستغل عنه قريب طواله أي لأنه هذا الشاهد قدم عينه بالله يدورده من دنيا دي كله عن قريب من حر مال مالكه عن قريب الغفيف والله أنا خايف في الصافية والمنشية وال... والرياض وال... والمحلات اللي بيقولوا السمحة سمحة, سمحة دي. دي أنا خايف الناس يشيلون به عن قريب الغفيف يا خلو ما عندك عن قريب عمليك عن قريب المدة ما معروف أعمل لك عنقريب وأتخف أتكله الناس دي كلها مش السوء العنقريب اشترل عنقريب جوليبيب أحسن منهم كلهم عن عنقريب سرير ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدفل إن الحديث عن مظاهر حبه وبعض مظاهر الجفاء التي في حياتنا ووجوب محبته واتباعه صلى الله عليه وسلم أمر يطول وكلام كثير أسأل الله تعالى أن يهدينا لسنته وأن يوفقنا لاتباعه وأن يجعلنا في زمرته ومن جنده وحزبه وأتباعه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن كثير منا يتقطع قلبه محبة ويذوب فؤاده أشواقا وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شقب التاريخ وأحداث السيرة الطويلة سنين طويلة لم نراه ولم نعاثره ولم نشهد الوحي يتنزل في أرجاء مكة وفي جنبات المدينة يدوي بالتوحيد ويبشر بالرسالة ولكن بيننا وبينه قوله وثنته لما قال المرء يحصر مع من أحب قال أنس فما فرحنا بحديث كفرحنا بهذا الحديث ثم قال أنس اللهم إني أحب رسول الله فاحسرني معه اللهم إني أحب أبا بكر وأحب عمر فاحسرني معهم إن المسافة التي بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام وإن أقدار الله التي جعلتنا نعيش في هذا العصر لا تمنعنا ثبا ولا تعلقا ولا ودا فمدينته حاضرة وإن من الجفاء عدم زيارة مدينة النبوية الصلاة في مسجده والتسليم عليه في قبره تبع لزيارتك للمسجد والصلاة في قباء بعمره لأنه كان كل ثلاثاء وكل سب يأتي قباء يصلي فيها ويرجع الاقتداء بسنته وسيرته موجودة أن نعلم أبناءنا وأن ننشأ أن نحرص كل سنة من سننه أن نحرص عليها فإن ذلك حياة لقلوبنا أولى وصلة بيننا وبينه ثانية أيها الأحبة إن الله أعطانا من أبواب الخير الشيء الكثير ومنها المرء يحشر مع من أحب فعلينا أن نحدث أنفسنا بالحب وأن نكلمها بحبه عليه الصلاة والسلام وأن لا نبتدع في دينه أخطر شيء في الجفاء الابتداع في الدين وأخطر من ذلك الغلو فيه الذي يؤذيه صلى الله عليه وسلم لأنه وجد رجلا يقول له شاء الله وشئت يا رسول الله قال له أجعلتني لله ندة قل ما شاء الله وحده قال له شاء الله وشئت يا رسول الله لا المشيء لله وحده لا يشارك فيها نبي إياك أن تخلط الحقوق لله حق وللرسول صلى الله عليه وسلم حق حق الله العبادة والذل والخضوع وحق النبي صلى الله عليه وسلم الحب والتوقير والنصرة والتعزين والتعظيم والاتباع والاقتداء إياك أن تخلط الحقوق شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله ندة سمعا امرأة ترشد شعرا الدافع حبه صلى الله عليه وسلم قالت وفينا رسول يعلم ما في غد والرسول معنا بيعرف بكره بيحصل شنو قال يا جارية انه لا يعلم ما في غد الا الله ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا حتى الانبياء لا يعلمون ما يقع غدا فكيف بقول القائلين قولوا إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أشهد أن هذا غلو ينكره ويأباه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا تطروني كما أثرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذه هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام وإن لنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وقدرته على الخلق أن يشهد في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت تطلع على قلوبنا وتطلع على قلوب عبادك هؤلاء تعلم أينا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بمحبتنا إياه أرزقنا شفاعته واسقنا من حوضه شربة بيده الكريمه هميئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا يوم القيامة تحت لوائه واجعلنا من أنصاره في الدنيا وفي الآخرة وارزقنا شفاعته يا رب العالمين اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الفلوجة اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انزل عليهم مددا من عندك اللهم انقطعت أسبابنا الأرضية لنصرة دينك فما بقي الإخلاد إلى مؤتمر ولا إلى قمة ولا إلى ملك ولا إلى رئيس ولا إلى وزير اللهم إنا نرفع إليك الشكوى اللهم نرفع إليك الشكوى اللهم فرق جمع أمريكا اللهم دمر جيوشها اللهم دمر جيوشها يا رب العالمين اللهم مزقها كل ممزق اللهم أنزل على جلدك المفرحين في الفنوجة من المجاهدين اللهم ثبت قلوبهم وانصرهم نسرا مؤزرا كيوم بدر يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في أفغانستان اللهم عليك بأعداء أمتنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.